رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنَ الرَّبِّ بِكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِيدِي